يا نور جميل قدامي نور يا بل في الحزن صبر هدوء وداع حنو يا مريم أمي شفية عليك بدوهر يا نور جميل قدامي نور يا بل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 تجيله دامي يا بالطميد في الحزن صافة هدوة دع حنور يا مريك أمي شكيعة عليك بضور دورت عنك أهم انت وضعك ده برغم ابنك وإلهن عنك أهم انت وضعك ده برغم ابنك وإله رفعي أعطاك طوبة من كل جيل سبت المهابة عشت الهليل يا نور جميل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 وداع حنو يا مريم امي الشفيع عليك بضوا نور امي